قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في الرعول وجلوده بغيو وعدو حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ وَأَنَّى فَنِيَ إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ